في ظلم اسْمِعْ بِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ thank yeah. you yeah. yeah. واذكر في الكتاب دي كان Yeah. Ah! do no. فَلَلَمَّا رَأْسَلْنَاهُ One four واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا Why well, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنه All right. All right. and then... Oh, I إذا تتلى wouldn't have thought G mm -hmm. اسيا عن وعد الرحمن عباده بالغايب جن